سورة الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق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 أرض وضعها للأنام فيها فاكلة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلام كذبان خلق الإنسان من صنصال كالفخار وخلق الجاث.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 والج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبي اي الاء ربكما تكذبان يخرج منهما والموجا فبأي آذا يربكما تكذبان وله الجوال المنشآت في البحر كالأعلان فبأي آذا يقوما تكذبا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي تو كذبان يس انهو في السماوات والارض كل يوم هو شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفر لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا إن استطعتم أن تنفذوا من أقطال السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلام يرسل عليكم أشوار من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت ووذة كالدهان فبأي آناء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن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 فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فرش بطائنها من الاستبرق وجن الجن تَيْنِ دَن فَبِأَيِّ آلَاءٍ يُلَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِ نَقْشُراتِ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِسْهُ مَنِ قَبْلَهُمْ وَلَا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن اليقوت والمرجان فبأي إحسان إلا الإحسان فبأي آل ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آل ربكما تكذبان مدهمماً فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان الضاقتان فبأي آلاء فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسابا أي آلائي ربك ما تكذبان حور قصورات في الخيام فبأي آلائي ربك ما تكذبان لم يطمسون ثبي هي انا يربك ما تكذبا متكئين على وفف خبن حساب فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم